قل <سؤال> هو الله احد الله الصمد <مع> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله سبحان الله لمن حمده اللهم انا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع ونتوكم ان نفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وانيك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذاباتك وإن عذابك الجد بالكفار منحق لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسط رزقنا وأظهرت أمننا وكبت أدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الحمد كثيرا ولك الشكر कहते يا رب لكن الحمد والشكر حتى ترضى ولك الشكر اذا رضيت ولك الشكر بعد الرضا ولك الشكر على كل حال يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت ان انك تقضي ولا قضاء عليك انه لا يذل من وليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك الىها ونتوب اليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقرواتنا ما أحيتنا واجعلنا وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار ربي وصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقاف كثير ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من إن الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك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 اغفرك لما لا نعلم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعذنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع اللهم إنا نسألك من نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وحمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وحمل يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وما اتوا على بال اللهم فاغفر لهم وارحمهم وآفهم وأكرمهم أنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم في الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا يا ربنا ويا مومانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت النساء التراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن اللهم فزعنا يوم البعث والنشور اللهم وأحسن خاتمتنا اللهم واختم بالصالحات أعمالنا اللهم هر عَلِمْنَا طُولَ الْمَقَامِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَالْحِسَابَ بَيْنَ يَدَيْن اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنَّ هُنَا دُونَ غَدٍ فِي الدَّهْرِ ان الاخره وادخل الجنه انتم وازواجكم تحضرون اللهم اجعلنا من اصحاب الذين بسدر المخضود وظلح المنضود وظل ممدود وماء نسكوف وفاكهه كثيرا لا مقطوعات ولا ممنوها اللهم لا تجملنا من اصحاب الشمال في سمو من وحيم وظلم يحوم لا بالغ ولا كريم اللهم يا الهنا ولا سيدنا ويا مولانا من نقصد وانت المقصود ومن ندعو وانت صاحب والجون. اللهم أنخنا مطايانا ببابه اللهم أنخنا مطايانا ببابه نواصينا الخاطئه بين يديك اي ما لك سوانك دين وليس لنا رب سواك فندعوه اللهم ان قربتنا فمن يقدننا وان ابعدتنا فمن يقربنا اللهم انا نشكو اليك ضعفنا جميلتنا وهواننا على الناس انت رب المستضعفين وانت سيدهم وانت وليهم ومنونهم بك تجئنا وبك نل وبجنابك تترقنا فالى من تكلنا الى عدو يتجرمنا ام الى عدو ملكته وهو إن لم يكن بك يا إلهنا ضرب فلا نبال لكن آفيتك هي أوسى لنا نعول بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطف أو ينزل بنا غضبك لك الأتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم عذن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ولا يؤمنون نبي وحدك ويكذبون رسلك اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبا اللهم اعز الاسلام وعنصر المسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الاسلام واجمع كلمه المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم ألبس اللهم البس بلاد الاسلام والمسلمين لباس الامن والوئام اللهم ارزق بلاد المسلمين الامن والايمان ومتابعة سيد البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم وانتقم من كل ظالم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن ايوب واجاب دعوه زكريا وسمع تسبيح يونس بن متان رد علينا يا اسوانا للاسرى في كل مكان اللهمك اسر المسلمين في كل مكان الله اللهم قوت اصغر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ان ادهم بتععيدك وانصرهم بنصرك وانزل عليهم سكيناتك اللهم اربط على قلوبهم وقلوب والدي واهلي واخواني يا رب العالمين اللهم انا بالله اننا بالله قد مسا نبيك <كبره> الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشفنا بها اللهم اكشفنا بها اللهم اكشفنا بها اللهم اكشفنا بها اللهم كك قيد أسر مسجدنا الأقصى اللهم اللهم اكتب اسرى سيدنا الاقصى اللهم احربه من قبره اليهود الغاصبين اللهم ارزقنا في صلاه قبل الموت يا رب العالمين الله كفاه الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاصحاب اللهم تقبل دعواتنا واغسل حوماتنا واجبر هواتنا يا دن جلاني والظلام الله هم لا تصرف هذا الجمع الا بدم المقبور وامل صالح متقبل مغفور اللهم ان اجسادنا على النار لا تقوى اللهم ان اجسادنا على النار لا تقوى اللهم لا تعذبنا بنا اللهم ذح ذحنا عن عذابك و نارك و ادخلنا برحمتك جنانك اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فردوس عليا من الجنان اللهم ارزقنا شفاءه اللهم واحشرنا تحت لوائه اللهم واسقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها اللهم اظللنا تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك فاضلك يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا اللهم دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم لا تطردنا انجما بك فان طردتنا فانه لا حول ولا قوه لنا انك لا اله الا انت لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم لا تصرفنا الا وقد اعطيت كل واحد منا مسالته يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفسي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على خير عبادك نفسك علينا محمد وعلى الاله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ادمت لكم من موقع تي في قران دوت كوم